يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله والكافرون هم الظالمون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 ان ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك ان الله الملك إذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا احيي واميت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 فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيل رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمن قلبي فانخذ اربعه من الطير فصرهم اليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهم ياتونك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله يكونون لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا من انفقوا منا ولا ادلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قوله عروف ومغفرة خير من صدقة يسمعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي ينفق ماله كالذي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 والله بما تأملون بصير اي يود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابع الكفر وَاصَابَهُ الْكَمَرُ وَلَغُذْرٌ يَتُوضَعُ فَأَصَابَهُ إِحْصَارٌ فَأَصَابَهَا إِحْصَارٌ فِيهِ لَرِيحٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ومن ما اخرجنا لكم من الارض الخبيث منهم تنافقون ولستم باخذيه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 وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنيا من التعفف تعرفهم تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحفا وما توثق من خير فان الله به عليم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 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لَهُمْ أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بذينه إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بِرَأْسِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلْيُغَا بِالْعَدْلِ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 ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده ادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره الا ان تكون تجاره حاضره تثيرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها تبايعتم ولا يضام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 ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف نار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 والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفثنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفرون تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود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 فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن وفي ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابانا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار